أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب و وقابل التوب بشديد العقاب غافر الذنب و قابل التوب بشديد العقاب ذل طون لا اله الا هو اليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يضرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهم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 انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلم فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا سبيلك فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وموصلح من ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وموصلح من آبائ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 وَقِمِ الصَّلَاةَ الصُّبْحَ وَالْعَشِيَ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ وَمَنْ تَنَقِّ الصَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَمَنْ تَنَقِّ الصَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فقد وَذَلِكَ هُوَ الفوز الْعَظِيمُ إن الذين كفرونا دون لمقت الله ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنثنتين وأحييت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا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 فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ قَيَامَهُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ يومه بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم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 مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.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 سينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوته وأثروا في الأرض فأخذهم الله بذروبهم وما كان لهم من الله مواء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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فَلَمَّا جاءهم بالحق من عندنا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 لفرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن كَذِبًا كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم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 يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ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 وَإِنَّ إِلَٰهَهُمْ لَهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عن السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وقال الذي آمن يا قوم تبعون أهديكم سبيلا الرشاد يا قوم نما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عَمِلَ صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة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 وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن مَا تدعونني إلي ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله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 للعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بأهل فرعون سوء العذاب ان النار يعرضون عليها هدو و ويوم تقوم الساعة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 أولم تكوا تعتيكم رسولكم بالبينات؟ قالوا بلا. قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلل. إننا نؤمن. نصر لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إننا نصر لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يفعوا الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إِنَّ وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم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 إن الساعة لآتية لا آتية إلا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة لآتية لا آتية إلا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني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 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خالق كل شيء ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو. لا ننسؤفكم كذلك يغفك الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم صوّركم فأحسن صوّركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين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 كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم بما كنتم تم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبأس مثو المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق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 من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَاحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَعَلُومُ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ